أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمن نابه إنه الحق من ربنا قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إن كنا من قبله مسلمين أُولَئِكَ يُوتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ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 وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرمنا ممن تجبى, تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكما هلكنا من قرية بطلت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا حتى يبعث في عليهم اياتنا وما كنا مهلك القرى الا واهلها وما أوتتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أ تعقلون. فَمَنْ وعدناه وعدا حَسَنًا فَهُوَ لاقيه كمن متعناه مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدنيا، كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ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 وكانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وراوا العذاب, العذاب لو انهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين فعميت عليهم لنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فاما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار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 وإليه ترجعون قل رأيتم إن جعل الله عليكم الليل سغمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله ياتيكم بضياء أفلا تسمعون قل رأيتم سَوَلْ مَنِ لَا يُوَمِّ الْقِيَامَةِ مَنِ لَا هُنَّ غَيْرُ اللَّهِ ياتيكم مَنِ لَا غَيْرُ اللَّهِ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أفلا تبصرون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 وآتلناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصمة أولي القوة إذ قال له قوم لا تفرحن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار لا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 ولا يلقاها إلا الصادرون فخسفنا به وبداره لعب فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين واصبح الذين تمنوا مكانه بِلَنْسِ يقولون ويكأن الله يَبْسُطُ الرِّزْقَ لمن يَشَاءُ ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا من الله علينا لخسف بنا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 وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ قُلْ رَبِّيَ أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن ايات الله بعد إذ انزلت ليه وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلهنا آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجع بسم الله الرحمن الرحيم الاسلام امين احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم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 ان اجل الله لات وهو السميع العليم ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه ان الله لغني عن العالمين والذين امنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصين الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بيما ليس لك به علم فلا تطعهما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 129. اللَّهِ الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين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 وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد ارسلنا نوحا إلى قومه فلبت فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فلبث فيهم ألف سنة من الله خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلنا آية للعالمين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 129. تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون 120. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم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 ثُمَّ ثم الله ينشئ النشأة داخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون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 مي الا ان قتلوه او حرقوه فانجى الله من النار ان في ذلك لايات لقوم يمنون وقال فما اتخذتم من دون الله اوثانا موده بينكم في الحياه الدنيا ثم يوم القيامه يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وما وياكم النار وما لكم فآمن له نوط وقال إني مهاجر للا عبي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريتهم وَالْكِتَاب وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَاتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا ما سبقكم بها من احد من العالمين انكم لتاتون الرجال وتقطعون السبيل وتقطعون وتاتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه الا ثنائ بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا ننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا نوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إما منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية آية 124. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين 125. فكذبوا فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فصدهم عن السبيل وكان مستدصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين فكلنا اخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا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 مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا 110. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما تدعون من وهو العزيز الحكيم وتلك لمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات ولغض الحق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 وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَر وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ